الله سبحانه وتعالى يقول وهذه الآية دفعنا ثمنها ستين سنة وإحنا كل يوم نسمع أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار أخبار وما تقدمنا ستين سنة يا جماعة ما فهمنا آية وحدة ونعاقب عليها ستين سنة ما الآية وَلَمْ تَرْضَىٰ أَنْكَ الْيَوْمُونَ الله يقول لك تفتح لهم قال شو اللي تبقى لن تك، ولن ترضى عنك اليهود وأن النار، ولن النار حتى حتى عفا يعني قبل مستحيل، بعد ممكن، حتى ايش حتى ما تلبس صواريخ؟ لا، حتى ما ما في، حتى. حتى تتبع من الهدى. ثم قال بعدها قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أبواؤهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أنت لك على اليهود نصير وقف العالمين لكن ما لك من الله من ولي ولا نصير فيجي مع الفهم من القضية مستحيظون لأن بعض الناس نايم لين اليوم يقول يا أخي ليش ما نستشوي سلام مع اليوم. خلاص المقال المجازر هذا ناعم لشتين سنة ويا ليه تهنام من الكلمات اللي عطرت فيها مجالسنا الناس اليوم دمعها أقسام وترى من حكم هذا البلاء لا تحسبوه شر شكرا المقاتل لا تحسبوها شر بل هو خير هذه القضية الآن تمحيص بتعلمك والله العظيم كما فعل بالأمم قبلنا بيفعل فينا وبيمحص ويمحص, ويمحص ويمحص لين يطلعت أنت وأنا وأنت يطلعت أنت وين بطلت وبيطلعت بالكلام حتى بتقول